هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تنترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون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 ألم يروكم أهلكنا من قبلهم من قرني مكّنّاهم في الأرض مكّنّاهم في الأرض ما لن مكّلكم وأرسل السماء عليهم مدرا.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 لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنَّ سُلَيْمَانَ مَلَكَ لَلَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَأَضِلَّنَّ